Bismillahir Rahmanir Hmėnė, herra Him. Alha, pantum alha, pantum alha, pantum alha, pantum alha, pantum alha, فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خالية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرع بَل لَّوْا الْمُعْتَفِكَاتِ بِالْخَاطِئَ فَأَصْوَرَ رَسُولُ نَرَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّبِّيًّا إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أذن 119. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 110. وحملت الأرض والجبال 111. فدكتا دكة واحدة 112. فيومئذ وقعت الواقعة فهي يومئذ واهية 114. على أرجائها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 إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في ييشة راضية في جنة عالية أطوفها دالية كلوا واشرفوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 قَائِلٌ فَلَاوَقَسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ربِّ العالممين وَلَ تَقَوََّلَ عَلَنَ بَعْو الأقَويللَ خَذْنا مِنهُ بالِاليمين ثَُّ لَ قَطَانَ مِنْ مُوتين فمَا بِكُم مِ حَدٍ عَمّ حاجِزين وَإِهُ نَ وَإَِّا لَ نَعلَمُ أنَّ مِنْ كُّكَذذبِين وَإَِّهُ ل حَصَةُ لَكَافِرين وَإَِّهُ ل حَُّ الَقين فزَبّح بِسمِ